المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه بسم الله الرحمن الرحيم يقول راجي عفو رب سامع محمد بن الجزري الشافع الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد واله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمه فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها باب مخارج الحروف مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين هاء ادناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف اسفل والوسط فجيم الشين ياء والضاد من حافته اذ وليا الأضراس من ايسر او يمناها ولا مؤدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والراي يدانيه لظهر ادخل والطاء والدال وتا منه ومن من عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن من فوق الثنايا السفلا والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع في الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم باب صفات الحروف صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مسمتة وضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد عمر وسبع علو خص بقط قض حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقه وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزا سين قلقله قطب جد واللين ووام وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفششين ضادا استطل باب التجويد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 ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه باب في ذكر بعض التنبيهات فرققن مستثلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألفي وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخبصة ومن مرض وبابرق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسطو يسقو باب الرآت ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست اصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد باب اللامات وأحكام متفرقه وفخم اللام من اسم الله عن فتح نوضا منك عبد الله وحرف الاستعلاء فخ واخصصا الاطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الاطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلقكم وقع واحرص على السكون في جعلنا انعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محذورا عساء خوف اشتباهه بمحظورا عصا وراء شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنتا وأولي مثل وجنس إنسكن أدغن رب وبلى وابن في يوم معقالوا وهم وقل نعم سبح لا تزق قلوب فاتقم باب الضاد والضاء والضاد, والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضاء وكلها تجي في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لضى شواظ كظم ظلما أغل الظلام ظفر انتظر ظما أظفر ظنا كيف جاو عظ عذ سوا عظين ظل النحل زخرف سوا وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعرا نظلوا يظللن محظورا مع المحتضرى وكنت فضا وجميع النظري إلا بويل هل واولى ناظره والغيظ للرعد وهود قاصره والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي وَإِنْ تَلَاقَيَ الْبَيَانُ لَازِمُ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ يَعَضُّ الظَّالِمُ وَاضطُرَّ مَعْ وَعَظْتَ مَعْ أَفَغْتُمُ وَصَفِّهَا جِبَاهُهُمْ عَلَيْهِمُ باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة وَأَظْهِرِ الْغُنَّةَ مِنْ نُونٍ وَمِنْ مِيمٍ إِذَا مَا شُدِّدَا وَأَخْفِيًا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 في اللام والرالا بغنة لزم وأدغما بغنة في يؤمنوا إلا بكلمة كدنيا عنون والقلب عند الباب غنة كذا ألخفى لدى باقي الحروف اخذا باب المد والمد لازم وواجب أتا وجائز وهو وقصر ثبتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمعا بكلمتي وجائز إذا اتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا معرفة الوقوف والابتداء وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفه الوقوف والابتداء وهي تقسم اذا ثلاثه تام وكاف وحسن وهي لما تم فان لم يوجد تعلق او كان معنى فابتدي فالتام فالكاف ولفظا فامنعن الا رؤوس الا يجوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدا قبله وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب باب المقطوع والموصول واعرف لما قطوع وموصول وتاء في المصحف الامام فيما قد اتى فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبدوا ياسين ثاني ثاني هودلا يشركن تشرك يدخلن تعلو على ألا يقولوا لا أقول إما بالوعد والمفتوح صلو عما نه قطعوا مما بروم والنسا خلف المنافقين أم من أسسا فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما عام والمفتوح يدعون معا وخلف الانفال ونحل وقعا وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف خلفتموني واشتروا في مقطعا اوحي أفضتم اشتهت يبلو معا ثاني فعلن وقعت روم كلا تنزيل شعرا وغيرها صلا فاينما كن صل ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف وصل فإن لم هود أن لن نجعلا نجمع كي لا تحزنوا تأسوا علا حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صلوا وهلا وزلوهم وكانوهم صلي كذا من الويا وهالا تفصلي أبو تاءت ورحمة الزخرف بيتا زبره ألا عرافروا منه دكا في البقرة نعمتها ثلاث نحل إبرهم معا أخيرات العقود الثانهم لقمان ثم فاطر كالطوري عمران لعنة بها والنوري وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع خص شجرة الدخان سنت فاطري كلا ولن فال وأخرى غافري قروة عين جنة في وقعت فطرة بقيت وابنت وكلمت أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف باب همز الوصل وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع ثنتين باب الوقف على أواخر الكلم وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمه أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يغفر بروشد والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله